قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ بعث فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها سواء ولا يخاف عقبا